உன்னால் மீக்க قل الله يبدأ الخلق ثم يؤيده فأنا تؤفكون قل ودي الله هو يديل الحق افمايان هدي أَإِن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وما يستبع أكثرهم إلا وأن إن وأن لا يظني من الحك سيئة إن الله